عزة النفس كلمات وأداء الشاعر على الكدادي عزتي من صور سني عزتي من صور ما رافع الراسي ولا حبا المذله والطماني ها <تصفيق> <تصف <strip> <تصفيق> متغير وجه اليوم متحمل علينا لا ولا أنت بصاحبي لو والعالم صرت ثاني تذكر أيام مضت ولا نسينا مكالي يوم يمضي الوقت والساعة معك ناذواني يوم معك أنا ذواني والله إني كنت عدك واحد منا وبدخل الله عطيتك قلبي املاها الحناني اعرف اني ما نسيتك كلمه فيا يقينا شاهد ربي علي ما قلتها كلمه لساني شاهد ربي علي ما قلتها كلمه لساني من صميم القلب ما تمحى على مر السنين والمعز باقي يا في وسط المحاني مرى ظنك ما تبي تبقى مع اللي ما خلصينا ولعني نجبرك يا المجمول وأنت ما تداني ولعني نجبرك يا المجمول ما نبي نتبعها واللي بالمحبه ما يبينا عزت النفس اللي يا رفض داخل النسانيه عزتي من صغر سني ما بعد يوم من رفع الراسي ولا حب المذلة والطماني رفع الراسي ولا حب المذلة والطماني كان ناوي الرحيل قل لا ترجع تجينا والله يسمح طريقك يا عسى دربك أماني عهد مني يا مقفي سركم يبقى دفينا وابن عامر لا وعد يوفي على الرزق.